بسم الله الرحمن الرحيم 118. الحق 119. ما الحق وما أدراك ما كذبت سمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَخَرَّبَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا 117. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نقل خاوية 118. فهل ترى لهم من باقية 119. وجاء فرعون ومن قبله 111. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 112. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 113. لنجعلها لكم تذكرة 119. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 110. وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة 111. وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم تعرضون لا تخفوا 112. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كرؤوا كتابي 113. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية 112. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 119. هلك عني سلطانية 110. خذوه فغلوه 111. ثم الجحيم صلوه 112. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين 114. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وَمَا وما لا تبصرون 115. إنه لقول رسول كريم 116. وما هو بقول شاعر وَلَا قليلا ما تؤمنون 118. ولا بقول كاهن 119. تذكرون من رب بالعالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ 112. وإنه لتذكرة للمتقين 113. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 114. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين